بسم الله الرحمن الرحيم يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل ن َّ ب ِ ي ُِ ذ َ ا طَلَّقَتُمُ ا ل ن ِ س َ ا ء ف َ ط َ ل ق ُ و ه ن َّ ل ِ ع ِ د َّ ت ِ ه ِ ن وَأَحْصُ ا ل ْ ع ِ د َّ ة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 و َ م َ ن ي َ ت َ ع َ د حُدُودَ ا ل ل َّ ه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا ت َ د ْ ر ي ل َ ع َ ل َ اللَّهَ ي ُ ح د ِ ث ُ بَعْدَ ذَلِكَ أ َ م ر ً ا فَإِذَا بَلَغْنَ أ َ ج َ ل َ ه ُ ن ف َ أ َ م ْ س ِ ك ُ و ه ن ب ِ م َ ع ر ُ و ف ٍ أَوْ ف َ ا ر ق ُ و ه ُ ن ب ِ م َ ع ْ ر و ف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 وَلَائِيَ اسْمِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إ ن ِ ر ت َ ب ْ ت ُ م ف َ ع ِ د َّ ت ُ ه ُ ث َ ل ث َ ة ُ أَشْهُرٍ و َ ا ل ل َّ ا ئ ِ لَمْ ي َ ح ِ ظ ْ ن َ و َ أ و ل َ ا ت ُ ا ل أ ح ْ م َ ا ل ِ أ َ ج َ ل ه ُ ن أَن ي َ ض َ ع ن َ ح َ م ل َ ه ُ ن وَمَن يَتَّقِ ا ل ل َ ه يَجْعَل ل ه ُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذ َ ل ِ ك َ أ َ م ْ ر اللَّهِ أَنزَلَهُ إ ل َ ي ك ُ م ْ وَمَن يَتَّقِ ا ل ل َ ه ي ُ ك َ ف ِّ ر عَنْهُ س َ ي ئ ا ت ِ ه ِ و َ ي ُ ع ظ ِ م ل َّ ه أَجْرًا أ س ك ِ ن ُ و ه ن َّ مِنْ حَيْثُ س َ ك َ ن ت ُ م مِنْ ج د ُ ك ُ م ْ وَلَا ت ُ ض َ ا ر ُّ و ه ُ ن ّ لِتَضِيقُوا ع َ ل َ ي ْ ه ِ ن وَإِن ك ُ ن ّ أ ُ و ل ا ت َ حَمْلٍ ف َ أ َ ن ف ِ ق ُ و ا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ ح َ م ل َ ه ُ ن ف إ ن ْ أ َ ر ض َ ع ْ ن َ ل َ ك ُ م ف َ آ ت ُ و ه ُ أ ُ ج ُ و ر َ ه ُ و َ أ ت َ م ِ ر و ا ب َ ي ْ ن َ ك ُ م ب ِ م َ ع ْ ر و ف و َ إ ِ ن ت َ ع َ ا س َ ر ْ ت ُ م ف َ س َ ت ُ ر ض ِ ع ُ ل َ ه أُخْرَى ل ي ن ف ِ ق َ ذ ُ و ا سَعَةٍ م ِ ن س َ ع َ ت ِ ه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 قَرْيَةٌ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ف َ ح ا س َ ب ْ ن َ ا ه َ ا ح ِ س َ ا ب ا ش َ د ي د ً ا ف ح ا س َ ب ْ ن َ ا ه َ ا حِسَابًا ش َ د ي د ً ا و َ ع َ ذ َّ ب ن َ ا ه َ ا عَذَابًا نُكْرًا ف َ ذ ا ق َ ت و َ ب ا ل َ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أ َ م ر ِ ه َ ا خ ُ س ر ً ا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 ر س ُ و ل َ ي َ ت ل ُ و ع َ ل َ ي ك ُ م آ ي ا ت ِ ا ل ل َ ه ِ م ُ ب َ ي ن ا ت ل ي ُ خ ر ج ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن و ا و َ ع َ م ِ ل و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ مِنَ ا ل ظ ّ ل ُ م ا ت إ ل َ ى ا ل ن ّ و ر و َ م َ ن ي ُ ؤ ْ م ِ ن ب ا ل ل ه ِ و َ ي َ ع ْ م َ ل صَالِحًا ن ُ د ْ خ ِ ل ْ ه جَنَّاتٍ ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت ح ت ِ ه َ ا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أ َ ب د ً ا قَدْ أ َ ح س َ ن َ اللَّهُ ل َ ه ر ِ ز ق ً ا اللَّهُ ا ل ذ ي خَلَقَ س َ ب ع س َ م ا و ا ت ٍ و َ م ِ ن ا ل أ ر ض م ِ ث ل َ ه ُ ن ي ت َ ن َ ز َّ ل ُ ا ل أ م ْ ر ُ ب َ ي ن َ ه ُ ن ل ت َ ع ل َ م و ا ل ِ ت َ ل َ و ا أ ن ا ل ل َّ ه ع ل ى ك ل ِّ ش َ ي ْ ء ق َ د ي ر و َ أ َ ن اللَّهَ قَدْ أ ح ا ط َ بِكُلِّ ش َ ي ْ ء ع ِ ل م ً ا